ملكات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 إذ قال يوسف الأبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر, والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك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 بَكَعْلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كان في يُوسُفَ وَإِخْوَانِهِ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 وقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قال سوف وألقوه في غياب الجب يلتقطه بعض السيارات يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن ويرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإما له لحافظون أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا ولولا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً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 وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. وصبرنا جميل والله المستعان على ما تصفون هجت سيارته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 وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكان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 ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي <تصفيق> إنه لا يفلح العالمون ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين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 أن يسجن أو عذاب أليم قال هي عن نفسي وشهد شاهد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 وآتت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبر وقطعن وقطع أيديه لما رأينه وعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إِنْ هذا إِلَّا ملك كريم قالت فبالكن الذي لبتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم, فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره ليسجنا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 ولا أصب إليهن، وإلا تصرف عني كيدهن، أصب إليهن، وأكم من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع 124. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله. طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيكما ذلكما مما علمني ربي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 يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا ذلك الدين القيم ولكن وَلَكِنَّ الناس النَّاسِ لَا يعلمون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 وقال للذي ظن انه لا منه ما مذكرني عند ربك فانساهُ الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فَلَبِسَ فِي السجن بضع سنين وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن 17. يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤيا إن ان كنتم للرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين قال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في بسبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يا بسات لعلي ارجع الى 107. لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا من